بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي إِذَا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدتهن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 إن يرتبتهم فعدهن ثلاثة أشهر، فعدهن ثلاثة أشهر، ولا إِلَمْ يَحْضُنُ، وأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْضَى ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.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 أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم.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 وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَذُوا سَعَةٍ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 أن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحقب بكل شيء علماء